بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الحالي عشر من مجالس جرد تفسير العلمي رحمه الله تعالى ونشرع اليوم بإذن الله في تفسير سورة آل عمران قال سورة آل عمران مدنية أيها مئة آية وحروفها أربعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرون حرفا وكلمها ثلاثة ألاف وأربعمائة وثمانون كلمة وحكى النقاش أن نسمى هذه السورة في التوراة طيبة بسم الله الرحمن الرحيم قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم عيسى ابن الله فكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاصموا جميعا في أمره فقطع حجتهم بالأدلة الواضحة فأنزل الله صدر سورة آل عمران إلى بدع وثمانين آية منها فقال عز وجل الف لام ميم تقدم تفسيره ومذهب أبي جعفر في تقطيع الحروف أولى سورة البقرة الله لا إله إلا هو يقول الله ابتداء لا إله إلا هو خبر قرأ أبو جعفر وأبو بكر بخلاف عن الثاني بسكون الميم الله بقطع الألف للابتداء على لغة من يقطع ألف الوصل وإذا قرأ ألف لام ميم الله بالوصل على مذهب العام جاز لكل من القراء في الياء من ميم المد والقصر وفتح الميم وصلا لالتقاء الساكنين تخفيفا الحي القيوم نعت له وتقدم تفسيرهم في آية الكرسي نزل عليك الكتاب أي القرآن بالحق بالصدق قرأ أبو عمرو الكتاب بالحق إذ غام في الباقى واختلف عن الرويس مصدق لما بين يديه لما قبله من الكتب وأنزل التوراة الضياء والنور في الضياء والنور في ما تنفي معنى التوراة وأنزل التوراة قال الضياء والنور قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان التوراة بالإمالة كيف أتت في جميع القرآن بخلاف عن قالون والإنجيل إفعيل من النجل الأصل فهو أصل العلوم والحكم وإنما قال في القرآن نزل لأنه نزل مفصلا والتنزيل للتكثير وقال في التوراة والإنجيل أنزل لأنهما أنزل جملة واحدة وقد يرد في القرآن التعبير عن نزول القرآن بأنزل ولكن هنا يتكلم عن هذا الموضوع في التفريق بين نزل وانزل من قبل قال متعلق بأنزل هدى للناس أي هاد لمن تبعه والمراد بالناس موسى وعيسى وأتبعهما وأنزل الفرقان القرآن المفرق بين الحق والباطل وكرره تفخيما له التكرار في إنه قبل ذلك في قوله تعالى نزل عليك الكتابة بالحق هذا أمر الأمر الثاني هنا عن الفرقان جاء الفعل أنزل إن الذين كفروا بآيات الله قال من كتبه المنزلة لهم عذاب شديد بسبب كفرهم والله عزيز غالب ذل له كل شيء ذنتقام انتقام حقوبة شديدة إن الله لا يغفى عليه شيء من الأشياء في الأرض ولا في السماء عبر عن إدراك جميع الأشياء بذكر الأرض والسماء لأنهما محل لها هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من الصور المختلفة من الذكورة والأنوثة لا إله إلا هو العزيز الحكيم وهذا رد على وفد نجران من النصرة حيث قالوا عيسى ولد الله أو الله لأن من صور في الرحم يمتنع أن يكون إلها أو ولدا لله لكونه مركبا وحالا في مركب ولتعاقب الفناء عليه قال صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول يا ربي أشقي أم سعيد فيكتباني أذكر أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم يطوي الصحفة فلا يزاد فيها ولا ينقص هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات متقنات مفصلات من الإحكامي فلم يدخل فيها شيء من الاشتباه والمحكم مزداد وضوحا على المفسر هن أم الكتاب أي أصله الذي تعمل عليه الأحكام وقوله هن أم الكتاب ولم يقل أمهات جمعا لأن الآيات في الحكم بها بمنزلة آية واحدة وأخر متشابهات المتشابه ضد المحكم وهو ما استأثر الله بعلمه لأنه اشتبه مراد المتكلم على السامع لاحتمال وجوده وحكم التوقف فيه ابدا فإن قيل كيف فرق هاهنا بين المحكم والمتشابه وقد جعل كل القرآن محكما في قوله ألف لا مرى كتاب احكمت آياته وجعل كله متشابها في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها فالجواب عن الأول ان المراد أنه كله حق ليس فيه عين في آية كتاب عقبه اياته وعن الثاني أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق كتابا متشابهه مثاني قال وجعل بعضه هنا محكما وبعضه متشابهه في الايه ال عمران اراد بالمحكم الذي يعمل به ولا يدخله تغيير كالناسخ والمتشابه المنسوخ فأما الذين في قلوبهم زيغون أي ميل عن الحق فيتبعون ما يتشابه منه المعنى الزائغون يتعلقون من المتشابه بما يوافق هواهم ظاهرا وهم وفد نجران خاصم النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى وقالوا ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه قال بلى قالوا حسبنا هذا من اتباع المتشابه يقول فأنزل الله هذه الآية ابتغاء طلب الفتنة الشرك وابتغاء تأويله أي تفسيره بما يشتهون وما يعلم تأويله أي المتشابه إلا الله والخلق متعبدون في المتشابه بالإيمان به وفي المحكم بالإيمان به والعمل ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل قال والوقف التام على قوله إدل الله عند الأكثر والراسخون المتمكنون في العلم هم الذين ثبتوا فيه وتمكنوا منه لأن أصل رسوخ أثبوت يقولون أمن به معناه الراسخون لا يعلمون تأويله بل يؤمنون به كل من قال المحكم والمتشابه من عند ربنا وما يتذكروا يتعظ بما في القرآن إلا أولو الألباب ذو العقود ربنا أي ويقول الراسخون ربنا لا تزل قلوبنا أي ثبتها على الإيمان ولا تمل على الحق بعد إذ هديتنا وفقتنا وهب لنا أعطينا من من عندك رحمة توفيقا إنك أنت الوهاب لكل سؤل ربنا إنك جميع الناس ليوم أي في يوم لا ريب أي لا شك فيه وهو يوم القيامة إن الله لا يخلف الميعاد الموعدة وحكى البغوي قولاً ان الراسخ في العلم من وجد فيه اربعه اشياء التقوى بينه وبين الضال والتوضع بينه وبين الخلق والزهد في الدنيا والمجاهده بينه وبين نفسه ان الذين كفروا لن تغنيه تنفع عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اي لن تفع عنهم الاموال شيئا من الله يسكت حمزه في شيء وفي شيء وشيء وشيئا حيث وقع واولئك هم وقود النار قال اسم لما يوقد هنا تكلم عن كلمة وقود قال اسم لما يوقد المراد مثل حطب ونحوه اسم لما يوقد والمراد بنكفر كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم تلخيصه لا مخلص للكفار من النار كذابك عادة آل فرعون قال والدأب مصدر دأبة العمل جد فيه وأصله الملازمة والدوام تلخيصه عادة أولئك عادة أولئك والذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية كذبوا بآياتنا أي كلهم كفروا فأخذهم أي فعاقبهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قال تهويل للمخالفة قل الذين كفروا يعني كفار مكة ستغلبون وتحشرون قرأ حمزة والكسائي وخلف فيهما أي إنهم يغلبون ويحشرون والباقون بالتائع على الخطاب أي قل لهم إنكم ستغلبون وتحشرون والغلبة القهر والحشر السوق الغلبة في قولي ستغلبون القهر قال والحشر السوق المعنى إنهم يقهرون في الدنيا يوم بدر ويساقون في الأخرى إلى جهنم قال من الجهنم وهي البئر العميقة وبئس المهاد الفراش فلما نزلت هذه الآية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إن الله غالبكم وحاشركم إلى جهنم ثم خاطب كفار قريش مشيرا إلى واقعة بدر فقال قد كان لكم آية ولم يقل كانت والآية مؤنثة لأنه ولم يقل كانت والآية مؤنثة لأنه ردها إلى البيان أي قد كان لكم بيان فذهب إلى المعنى أي قد ظهر لكم دلالة على صدق قولي أنكم تغلبون طبعاً قد يعلل بغير ذلك قد كان لكم آية في فئتين قال فرقتين قرأ أبو جعفر فئتين وفئة بفتح الياء بغير همز التقت يوم بدر إحداهما فئة تقاتل في سبيل الله أي في طاعته وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا ثلاثة وثلاثة عشر رجلا معهم فرس للمغزل بن عمرو وفرس لمرس بن أبي مرسد وسبعون باعرا وستة أدروع وثمانية السيوف وأكثرهم رجالا وأخرى كافرهم كفار قريش كانوا تسعمائة وخمسين رجلا من المقاتلة وكان حرب بدر أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أول غزو وقع فيها قتال يقصد يعني وإلا فكان في غزوات قبلها بدر. يرونهم قرأ نافع وابو جعفر ويعقوب بالتائي شطابل لليهود ترونهم لأن منهم من حضر الوقعة ينظروا لمن الكرى وقرأ الباقون بالغيب أي يرونهم المسلمون مثلهم. يقول كان المسلمون يرون المشركين مثل عدد أنفسهم. قلّلهم الله في أعينهم حتى رأوهم ستة مائة وستة وعشرين رجلاً ثم قللهم في أعينهم في حالة أخرى حتى رأوهم مثل عدد أنفسهم ثم قللهم أيضاً في أعينهم حتى رأوهم عدداً ينسيراً أقل من أنفسهم وقيل غير ذلك وهذا التأويل هو الأصحة هو هنا المفسر اختار قولاً وهنا صرح بأنه يعني كأن صرح بأن في أقوى الأخرى وأنه اختار هذا طيب قول الذي ذكره هنا يرونهم مثليهم على القول المذكور هنا يرونهم فاعل يرونهم الواو على ما تعود في قراءة يرونهم تعود على المسلمين نعم طيب والهاء في يرونهم المفعول في يرونهم على ما تعود المشركين طيب الهاء في مثليهم على القول الذي ذكره هنا على ما تعود المسلمين الذي ذكروا هنا ان الهاء هنا عائدة على المسلمين يرونهم المسلمون يرون المشركين مثل عدد المسلمين هذا قول طبعا فيها أقوال أخرى راجعه إلى الكلام في الضمائر من الذي يرى الفاعل مختلف فيه والمفعول مختلف فيه والهاء مختلف فيها في مثليهم وهذا القول كأنه يعني يجعله في معنى قول الله سبحانه وتعالى ويقللهم في عيونكم فيجعل يجعل هذه الآية في معنى هذه الآية بخلاف لو يعني في أقوال أخرى تكون هذه حالة مختلفة عن تلك الحالة وتفصيله في محله يعني. لكن مهم بس فمِن ما ما معنى ما يذكره هنا يرونهم مثلهم رأي العين قال بارزا ظاهرا والله يؤيد يقوي بنصره من يشاء قرأ أبو جعفر وورش يويد بفتح الواوي بغير وبغير همز واختلف عن عيسى صاحب أبي جعفر إن في ذلك الذي ذكرت لعبرة الاعتبار لأولي الأبصار قال لذوي العقول والنظر وتقدم اختلاف القراء في حكم الهمزتين في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى من يشاء إلى صراط مستقيمة وكذلك اختلافهم في قول من يشاء إن فأنا يقصد إيه والله يعيد بنصري من يشاء إن تعاقب الهمزتين زين للناس حب الشهوات قال جمع شهوة وأصل الشهوات نزوع النفس إلى ما تريده من النساء بدأ بهن لأنهن حبائل الشيطان والبنين والقناطير قال جمع القنطار هو المال الكثير وسمي قنطارا من الإحكام يقال قنطرت الشيء إذا أحكمته ومنه سميت القنطرة المقنطرة المضاعفة من الذهب سمي ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى والفضة لأنها تنفض أي تتفرق والخيل من الخيلاء لا واحد له من لفظه واحد وفرص طيب هنا هنا لما يذكر مثلا سمي القنطار من الاحكام أو الذهب لأنه يذهب ولا يبقى الفضة لأنها تنفض أي تتفرق. هذا ليس تفسير الكلمة هذا ليس التفسير أقصد التفسير اللي هو التفسير الذي يكون في القرن هذا ليس ليس تفسير القناطير هذا ليس تفسير الذهب هذا ليس تفسير الفضة وإنما كلام في الأصل اللغوي هذه فائدة زائدة ليس هذا تفسير كلمة الذهب تفسير الذهب اللي هو الذهب المعروف ثم جام نين بقى دلالة الأصل اللغوي دلالة الأصل اللغوي هذا شيء غير الكلام على معنى الكلمة سواء معنى الكلمة في الاستخدام اللغوي يعني الأصل اللغوي غير معنى الكلمة في الاستخدام اللغوي, في الاستخدام اللغوي أقصد و أصل الكلمة غير معنى الكلمة في تفسير الآية. فهذي فائدة هذا شيء زائد يعني هذا شيء زائد يذكروه يعتبر الأصل اللغوي لكن العرب إذا قالوا ذهب ربما لا يخطر على بال بعضهم أصلا إن ذهب إنما جاء من كلمة أنه يذهب ولا يبقى. زي مثلا إحنا لو قلنا مثلا الجنين مول الجنين ده له أصل ما؟ سواء كان أصل في في أصل في في الكلمة نفسها أصل في في تعريب أو نحوه الناس بتستخدم الكلمة تستخدم الكلمة وبيستخدموها في معنى معين دون الالتفات إلى أصل معناها دون الالتفات إلى أصل معنى من أين جاءت ففي فرق بين الأصل اللغوي وهذا ربما أكون أشرت إليه قبل ذلك لا أذكر هو كان قريب ولكن لا أذكر كان في الدرس ده ولا في درس الإيجي اللي هو أحيانا <تصفيق> الخلط اللي بيقع عند البعض لما بيشوف مثلا الكلمة ويرجع يبص المقاييس اللغة وبعدين يفتدي يحاول أنه يجتهد في احضار أصل المعنى الأصل اللغوي أو دلات الأصل اللغوي في التفسير أو بيرجع مثلا لمعجم شيخ جبل معجم للشخاخ المؤثر ونحو ذلك ويظن أنه بيركبها كده أنه من تفسير الآية ده لا يفسر بالآية ولا يفسر به الشعر ولا يفسر به كلام العرب في كلام العادي. ولكن هو الأصل اللغوي بيبقى اتفصل منه شيء في الاستخدام اللغوي اتفصل منه فصل منه كأنه قماش فصل منه شيء يعني مثل هذا لما نقف عنده أحيانا يعني عدم إدراك مراتب الدلالة هنا في الكلام والنظر لكل المعلومات في كتاب التفسير على أنها معلومات على مستوى واحد فيجي مثلا حد يخرج مثلا لطائف من الكتاب من اللطائف هنا مثلا في التفسير أو يعد نوع من التدبر أو الاستنباط إن الذهب لأنه يذهب ولا يبقى والفضة لا تطلب لا علاقة لو بالتدبر ولا علاقة لو بالاستنباط ولا علاقة لو بالتفسير بالأساس يعني كعمل التفسير نفسه ولكن هذه مسألة لغوية في أصل المعنى اللغوي حلو إن إحن نبقى عارفين نبقى عارفين الذهب من أين جاء الفضة من أين جاءت ممكن حد ياخدها في معنى إشاري بعد ذلك فيش مشكلة ولكن ال الاستخدام نفسه المعنى للذهب والفضة اللي هو الذهب والفضة المعروفان وإن لم يرتفت لأصله وإن لم يرتفت لأصل الاستخدام طيب قوله تعالى والخيل قال من الخيلاء نفس الفض من الخيلاء لا واحد له وواحد وغلق المسرومة قال المعلمة وسيمها العلامة والأنعام قال جمع النعم أي الإبل والبقر والغنم والحرف الزرع ذلك أي المذكور متاعه قال يتمتع به يسيرا في الحياة الدنيا ثم يزول والله عنده حسن المآب المرجع قال وهذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الأخرى قرى أبو عمر والحرف ذلك بإضغام الثاء في الذال وأضغم النون في اللام من زينا للناس قل أو نبئكم قال أخبركم قال نافع بن كثير وابو عمرو وابو جعفر ورويس بتحقيق الهمزات الأولى وتسليل الثانية وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين وفصل بينهما بآلف أبو جعفر واختلف عن أبي عمر وقالون وهشام بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة من الأخذار ورضوان أي رضا من الله قرأ أبو بكر, قرأ أبو بكر عن عاصم ورضوان ورضوانا بضم الرأي حيث وقع إلا قوله من اتبع رضوانه ثاني المائدة والبقون بالكسر وهما لغتان كالعدوان والعدوان والله بصير بالعباد قال فيرفيب المحسن ويعاقب المسيئين الذين يقولون ربنا إننا آمنا صدقنا فاغفر لنا ذنوبنا قال استرها علينا وتجاوز عنا وقنا عذاب النار صفة للمتقين يقصي الصفة للمتقين ليس صفة للعباد المذكورة في آخر الكلمة في الآية السابقة الصابرين عن ارتكاب المعاصي والشهوات والصادقين في السر والعلانية والقانتين المطيعين والمنفقين أموالهم في طاعة الله والمستغفرين أي مصلين بالأسحار جمع سحر وهو من ثلث الليل الآخر إلى الفجر وأصله الخفاء لطفه المراد الإعلام أن الجنة أعدت لجميع المذكورين ونزل في نصارى نجران كلمة جميع المذكورين هذه كلمة جميع هذه من الواو باعتبار أن أنها أصناف يعني أن أنهم أصناف مذكورين معطوف بعضهم على بعض ونزل في نصرنا جرآن شاهد الله أيبينا وعلم أنه لا إله إلا هو والملائكة قال أي وشاهدت الملائكة واولو العلم هم الأنبياء والمؤمنون المذبتون التوحيد شاهدوا بذلك وأقروا بإعتقادا والعلم هو إدراك الشيء على ما هو به قائما بالقسط قائما بالعدل وتدبير الخلق ونصبه حال مؤكدة من الله ونظم الآية شهد الله قائما بالقسط وتقدم الكلام وتعه في كلام غير ذلك وأنا أقول قائما بالقسط أن حال من الله حال مؤكدة قال نظم الآية شاهد الله قائما بالقصدي وتقدم الكلام على تغريض اللام من اسم الله في شهد الله وشبهه في أول سورة الفاتحة لا إله إلا هو العزيز الحكيم فهو الموصوف بهما إن الدين عند الله الإسلام يعني الدين المرضي الصحيح والإسلام لأن كلمة الدين ممكن تطلق في القرآن على الدين غير المرضي زي لكم دينكم وريه دين الدين عند الله الإسلام يعني الدين المرضي الصحيح والإسلام هو الدخول في السلم والانقياد والطاع المعنى الإسلام العدل والتوحيد وهما الدين عند الله لا غيره قرأ الكسائي أن الدين بفتح الألف ردا على أن الأولى تقدير شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد أن الدين عند الله الإسلام وقرأ الباقون بكسر الألف إن الدين على الابتدائي قال ونزل في اليهود والنصارى حين تركوا الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتابة قال في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءهم العلم قال في التوراة أنه نبي حق فكذبوا وأشركوا بأن ثلفت النصارى وقال اليهود عزير بن, بن الله بغيا بينهم أي طلبا للملك والرياسة فسلت الله عليهم الجبابرة أما يفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب قال وعيد لمن كفر بسرعة مجيء يوم القيامة والحساب إذ هي متيقنة الوقوع وكل آت قريب فإن حاجوك أي يا محمد أهل الكتاب في الدين فقل أسلمت وجهي أي أخلص عبادتي لله وانقضت إليه بجميع جوارحي وخص الوجه بالذكر لأنه أكرم جوارح الإنسان وفيه بهاؤه وإذا خضع وجهه خضع سائر جوارح قرأ نافع وابن عامر أبو جعفر وحفص وجهية بفتح الياء والبقونة بالإسكان ومن اتبع عن أي أسلم كما أسلمت يعني أي أسلم كما أسلمت يقصد ان من هنا قالت من الموصول معطوفة على معطوفة على أيه يقول أي أسلم كما أسلمت معطوفة على التاء في أسلمته أسلمته ومن اتبعا وأسلم من اتبعا طيب معطوفة على الفعل. قال أثبت نافع وأبو عمر وأبو جعفر الياء في قوله اتبعني حالة الوصل وأثبتها يعقوب وصلا ووقفا وحالفها الباقون في الحالين لأن رسمها في المصحف بغير ياء هذا تعليل لمن يحذفها في الحالين وقل الذين أوتوا الكتابة يقول اليهود والنصارى والأميين مشرك العرب أأسلمتم يقول أأسلمتم استفهام ومعناه أمر أي أسلموا فقولي فهل أنتم منتهون, فألأنتم منتهون أي انتهوا قال وتقدم اختلاف القراء في حكم الهمزتين من كلمتين في سورة البقرة عن تفسير قوله تعالى انذرتهم وكذلك اختلافهم في قوله أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا لخروجهم من الضلال إلى الهدى وإن تولوا عن الإيمان فإنما عليك البلاغ بتبليغ الرساله دون الهدايه والله بصير بالعباد بما يؤمن ومن لا يؤمن قال ثم نوسخت بآيتي السيف في التوبة إن الذين يكفرون يجحدون بآيات الله يعني القرآن وهم اليهود والنصارى ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس قرأ حمزة ويقاتلون الذين بألف مع ضم الياء وكسر التاء من القتال وقرأ الباقون بغير ألف مع فتح الياء وضم التاء من القتل معناه إن كفار بني إسرائيل قتلوا أنبياءهم وأتباعهم عنادا فبشرهم قال أخبرهم بعذاب أليم وجيع أولئك الذين حبطت بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين بدفع العذاب عنهم فبطلان العمل في الدنيا أولئك الذين حبط عملهم في الدنيا والآخرة يقول فبطلان العمل في الدنيا عدم القبول وفي الآخرة عدم المجازات عليه ونزلت في اليهودي هذا يتعلق بما بعده ونزلت في اليهود لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فابوا ألم ترى إلى الذين هوتوا نصيبا حظا من الكتاب أي التوراة يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم قرأ أبو جعفر ليحكم, ليحكم بينهم بضم الياء وفتح الكاف والباقون بفتح الياء وضم الكاف وتقدم توجيه القراءة في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى وانزل معهم الكتابة بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكم وليحكم يقصد ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن قبول الحق ذلك بأنهم يقول ذلك أي التولي والإعراب بأنهم قالوا أيساب قولهم لن تمسن النار إلا أياما معدودات فسهلوا أمر العذاب باعتقادهم الزائر وغرهم يقول والغر الطمع فيما لا يحصل منه شيء في ما كانوا يفترون قال والافتراء افتلاقوا الكذب فكيف يصنعون إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وهو يوم القيامة ووفيت كل نفس من أهل الكتاب وغيرهم ما كسبت من خير أو شر وهم لا يظلمون لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم قال ابن عباس وأنس بن مالك لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعد امته ملك فارس والروم فقال المنافقون واليهود أيهات أيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم أعز وأمنع من ذلك ألم يكفي محمدا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم فأنزل الله فأنزل الله قل اللهم يقول قل اللهم مالك الملك يقول قل اللهم الميم عواض من حرف النداء وشددت لقيامها مقام حرفين دم الياء الألف معناه يا الله قل اللهم مالك الملك أي مالك العباد وما ملكوا تؤتي الملك أي نبوة من تشاء من خلقك وتنزع أي تزيل وتقلع الملك ممن تشاء منهم وتعز من تشاء بالملك وتذل من تشاء بنزعه منه بيدك الخير أي والشر فاكتفى بذكر أحدهما ولأن الآية في ذكر ما أعد للمؤمنين ذكر هنا علتين في حذف الشر أو في عدم ذكر الشر إنك على كل شيء قدير ثم أومى إلى قدرته الباهرة بقوله تولج تدخل الليل في النهار حتى يصير خمس عشرة ساعة والليل تسعة ساعات وتولج النهار في الليل حتى يصير خمس عشرة ساعة والنهار تسعة ساعات بالعكس فما نقص من هذا زيد في هذا وتخرج الحي من الميت أي الحيوان من النطفه وتخرج الميت من الحي عكس الأول اي النطفة من الحيوان وقيل المؤمن من الكافر وعكسه المؤمن من الكافر الحي من الميت وعكسه الكافر من الميت الميت الكافر من المؤمن الميت من الحي وقيل غير ذلك قرأ نافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص وخلف من الميت وتخرج الميت بتجديد حيث توقع وترزق من تشاء بغير حساب من غير تضيق ولا تقتير طبعا هنا لما لا يذكر المقابل إلا بغير التجديد هنا لما لا يذكر المقابل فيظهر وكأنه أصلاً كان بيقرأ بالمقابل وترزق من تشاء بغير حساب قرى من غير تضييق ولا تقطير لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نزلت ناهياً عن مباطنة من يبطن الكفر ويظهر الإيمان وعن موالاتهم المعنى اجتنبوا موالات الكفار فلكم غنية عن موالاتهم بموالات المؤمنين لأنهم أعداء الله ومن ولهم فقد دخل في عدوة الله ثم تهددهم فقال ما يفعل ذلك أي ولاء الكفار فليس من الله أي من دينه في شيء لأنه منسلخ عن ولاية الله تعالى ودينه قرأ الليث عن الكسائي يفعل ذلك بإضغام اللام في الذال ثم استثنى فقال إلا أن تتق منهم تقاه يقول المعنى إلا لأجل خوفكم منهم أمرا يجب الاحتراز منهم فيداريهم المؤمن بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان قرأ يعقوب تقي بفتح التاء وكسر القاف وتجديد اللاء بعدها والباقون بضم التاء وفتح القاف وألف بعدها تقا وحمزة والكسائي وخلف يميلون الألف على أصلهم ويحذركم الله نفسه أن يخوفكم عقوبته بأن يغضب عليكم بموالات الكفار وإلى الله المصير تحذير أيضا قل إن تغفوا ما في صدوركم قال قلوبكم من مودة الكفار أو تبدوه من موالاتهم يعلمه الله ويجازيكم به ويعلم رفع على الاستئناف ما في السماوات والأرض فكيف يخفى عليه موالاتكم الكفار والله على كل شيء قدير فيقدر على عقوبتكم يوم تجد أي الكر واتقوا يوم تجد. نذكر العامل في يوم كل نفس ما عملت من خير محضرا لم تبخس منه شيئا وما عملت من سوء تود أي ودت لو أن بينها يعني وبين السوء أمدا بعيدا مسافة واسعة ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد إشارة إلى أنه تعالى إنما نهاهم وحذرهم رأفة بهم ومراعاه لصلاحهم قال ونزل في اليهود والنصارى حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فأنا رسوله إليكم فحب المؤمنين لله اتباعهم أمره وابتغاء مرضاته وحب الله المؤمنين ثوابه لهم وعفو عنهم طبعا الكلام هنا فيه الكلام على تفسير الحب في فيه يعني ولكن الموجه الثاني يتعلق بالصفة فذلك قوله تعالى ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم لمن تحبب إليه بطاعته فلما نزلت هذه الآية قال عبد الله بن أبي لأصحابه إن محمد يجعل طاعته كطاعة الله يأمرنا أن نحبه كما حبت النصارى المسيح فنزل قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا أعرضوا عن طاعتهما فإن الله لا يحب الكافرين قال لا يرضى فعلهم ولا يغفر لهم هذا أيضا نفس الكلام قال ابن عباس قالت اليهود نحن أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونحن على دينه فأنزل الله إن الله اصطفى اختار آدم وهو أبو البشر ونوحا واسمه عبد الغفار ابن لامخ ابن متو ابن خنوخ وهو إدريس المشهور ان هو خنوخ أو أخنوخ يعني بالخاء أقصد أولد بعد مضي 1642 سنة من هبوط آدم عليه السلام وسمي نوحا لكثره نوحيه على نفسه وهو أول نبي بعث إلى الكفار وهو ابونا الأصغر عاش 1450 سنة بكر من أرض الشام. وقال إبراهيم وقال عمران. يقول أي إبراهيم وعمران عمران أنفسهما. كقوله و مما ترك الموسى موسى قال هارون على تفسير لإل موسى وإل هارون أنه أنهما موسى وهارون هارون أنفسهما. وهذا سبق معنا المرة السابقة في في آخر سورة إيه؟ في آخر سورة البقرة. وقيل هنا يقول قولا اخر قالوا ابراهيم إسماعيل واسحاق وأولادهما ومحمد صلى الله عليه وسلم من اولادهما قالوا ال عمران موسى وهارون لأن موسى ابن عمران ابن يسخر ابن لاوي ابن يعقوب هو يتبالى لأن موسى ابنه يعني هذا الخبر لان موسى ابن عمران ابن يسخر ابن لاوي ابن يعقوب قالوا ال في اللغه الاهل والقرابه هل نراحلوا شيئا في تفسيره لعمران هنا في تفسيره لآل عمران في القول الثاني هنا اللي ذكروا طيب لو تأمننا هنا في قول تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وتفسير آل عمران بأنهم الآل هم الأهل القرابة وعلى القول الذي يذكره هنا يقول آل عمران موسى وهارون طب ازاي يكونوا موسى وهارون؟ هنا عمران غير عمران في الآية بعد ذلك في قوله تعالى على الأصل على القول هنا المذكور هذا قول لبعض المفسرين أن عمران هنا وآل إبراهيم وآل عمران عمران هنا غير عمران المذكور في إذقاة إبراهيم وعمران فهذا عمران غير عمران هذا عمران اللي في وآل عمران أبو موسى وهارون أما عمران في إذقاة إبراهيم وعمران فهذا عمران آخر بعده بزمن وهذا وجه بس, بس أنا لما يذكره هنا يقول وقالوا عمران موسى وهارون لأن موسى ابن عمران فهو يبين هذا يعني يبين هذا ان عمران فهو هنا, هنا على قول أن قال عمران اللي هو أبو موسى لا أبو مريم طيب يقول والآل في اللغة الآن وأبو المعنى اختص الله آدم والأنبياء المذكورين والأنبياء من أولادهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالنبوة على العالمين قرى ابن ذكوان بخلاف عنه عمران بالإمالة حيث وقعت ذرية اشتقاقها من ذرى بمعنى خلق بعضها من ولدي بعض والله سميع عليم بأقوال الناس وأعمالهم إذ قالت امرأة عمرانة قال العامل فعل مضمر تقديره أذكر إذ قالت وامرأة عمران هي حنة بنت فقود، وعمران ابن ماثان وكان زمن زكريا فتزوج الزكريا ايساعه أخت حنة فكان يحيى وعيسى ابني خالة وامرأة رسمت في سبعة مواضع ووقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب الكسائي قال وليس هذا بعمران أبي موسى يقصد إذ قالت امراه عمران كان بينهما 1800 سنة فأحبت حنة الولدة بعدما أسنت فدعت بذلك فلما حملت قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا أي غلاما محررا ولم تقل محررة لأنهم إنما كانوا يحررون الغلمان فنذرت ان رزقها الله ولدا جعلته من سدنات بيت المقدس والنذر ما يجب الإنسان على نفسه وتقدم الكلام عليه والخلاف فيه في سورة البقرة والمحرر المعتق من الحر والحر في الحقيقة الذي لم يملك فأرادت أن تجعله حرا من كل شيء عبداً مخلصاً لله تلخيصه أوجبت علي أن الذي في بطني عتيق مفرغ لعبادة الله تعالى لا أشغله بشيء من الدنيا فتقبل مني إنك أنت السميع لدعاء العليم بنيتي فمات عمران وهي حامل بمريم وكان من رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وابن عامر وابن كثير ويعقوب مني إنك لي آية بسكون الياء والباقون بفتحها فلما وضعتها قالت معتذرة وظن أن نظرها لا يقبل لأنوثته رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وضعته والله أعلم بما وضعته بضم التاء جعلوها من كلام أمي مريم وقرأ الباقون بجزم التاء إخبارا عن الله والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى لخدمة بيت المقدس لضعفها ولما يعتريها من الحيد والنفاس وغيرهما مما يلحق النساء وإني سميتها مريم ومعناه العابدة وكانت مريم أجملاء النساء في وقتها ولم يذكر في القرآن امرأة باسمها سوى مريم وبقية النساء وشير إليهن كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومرات إبراهيم وأم موسى وأخته ومرات نوح ولوط وفرعون وغيرهن من نساء الأنبياء وغيرهم وإني أعيدها أجيرها قرأ نافع أبو جعفر وإنية بفتح الياء والباقون بإسكانها بك وذريتها أولادها من الشيطان الرجيم وتقدم تفسيره في الاستعادة قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصلعيه حين يولد غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب فتقبل ربها أي قبل مريم من حنة بقبول أي بأمر ذي قبول حسن وأصل القبول الرضا أي سلك بها سبيل السعداء هذا مؤداء يعني وأنبتها نباتا حسنا سوى خلقها فكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام ولما وضعتها أمها حملتها وأتت بها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار وهم يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة وقالت دونكم هذه المنذورة فتنافسوا فيها لأن أباها كان من أئمتهم فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها زوجتي فقالوا لا حتى نقترع فقرعهم زكريا وأخذها فذلك قول تعالى وكفلها زكريا أي ضمها إليه طبعا كلمة ضمها إليه ممكن تبقى على قراءة كفلها أو كفلها ممكن تحتمل كده وكده قرأ نافع أبو جعفر رضي كثير وأبو وابو عمر بن الله ويعقوب وكفلاها بتخفيف الفاء زكرياء بالرفع على أنها فاعل، على انها فاعل وكفلاها وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وكفلاها بالتشديد الفاء أي جعله الله كافلا لها فأبو بكر عن عاصم ينصب الهمزة مع التشديد على أنه مفعول به. وكفلة زكريا للنواب ينطق الهمزة، وبقية الكوفيين يقرؤون زكريا مقصورا بغير همز الحف وقع في زش الحرك. يقول فلما ضمها زكريا بنى لها غرفة في المسجد وانقطعت في تلك الغرفة للعبادة، وكان لا يدخل على مريم غير زكريا فقط، وكان كلما دخل عليها زكريا قال وهو ابن آدٍ ابن مسلم ابن صدوق من أولادي سليمان بن داود عليه السلام. عاش أكثر من مئة سنة وقتله اليهود لعنة الله عليهم لأنه لما ولدت مريم المسيح من غير بعل وقع اليهود في حقه بما لا يليق ذكره وطلبوه فهرب واختفى في شجرة عظيمة فقطعوا الشجرة وقطعوا زكريا معها وكان ذلك بعد ولادة المسيح بقليل وقبره بذيل جبل طور زيتا بمقابل الأنبياء ببيت المقدس وقيل بقرية سبسطية من أرض نابلس وقيل بجامع دمشق وبين وفاته والهجرة الشريفة الإسلامية 600 ونحو 3000 سنة. طبعا أسماء الأعلام في البلاد أو أسماء الأعلام ال الأعجمية يعني ممكن بعضها يعني لا تعتمد على ما أقرأه يعني ممكن يكون كلمة تنقل ذلك يعني اسم القرية هنا. كلما دخل عليها زكريا المحراب أي الغرفة والمحراب أشرف المجالس فكأن وضع في أشرف مكان من المسجد وكان زكريا إذا خرج يغلق عليها سبعة أبواب فإذا دخل عليها وجد عندها رزق قال فاكهة الصيف في الشتاء وعكسه قال يا مريم أن أي من أين لك هذا الرزق والأبواب مغلقة عليك قالت هو من عند الله أي من الجنة تكلمت ويا صغيرا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أي بغير محاسبة. هنالك أي عند ذلك دعا زكريا ربه وكان قد شاخ وأيسر من الولد فلما رأى قدرة الله طامعة في الولد وقال ربي هب لي أي أعطيني من لدنك أي من عندك ذرية طيبة ولدا صالحا وذرية تقع على الوحد والجمع إنك سميع الدعاء قال سامعه لأنك سميع الدعاء سامع الدعاء سمعني فهو يبين المعنى هنا إنك سميع الدعاء سامعه فنادته الملائكة قال أجابته والمراد جبريل وحده جمع تعظيما له قرأ حمزة والكسائي وخلف فناداه بألف ممالة إرادة الجمع وقرأ الباقون بالتاء لتانيث لفظ الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أي في المسجد قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر المحراب بالاماله حيث وقع بالخفض وعنه خلاف في غير المخفوض طبعا هنا هي المحرابي هو يتكلم على إذا كانت الكلمه وقع بالخفض كما في هذه في هذه لا وقام يصرف المحرابي ان الله يبشرك قرأ ابن عامر ان الله بكسر الهمزه يبشرك بضم أوله وكسر الشين مشددا وقرا حمزته إن الله بك عامر يبشرك بفتح الياء وضم الشين مخففا وقرأ الكسائي أن الله بفتح الهمزة يبشرك كقراءة حمزة كقراءة حمزة فيبشروك. في وقرأ الباقون أن الله بفتح الهمزة يبشرك كقراءة نعيمر. فالقراءة بكسر الآلة إن الله أن الله ويبشرك ويبشرك. يقول فالقراءة بكسر الالف على إضمار القول. تقدير فنادت الملائكة فقالت إن وبالفتحي بإقاع النداء عليه كأنه قال فنادت الملائكة بأن والقراءة بضم الياء نتكلم به في وبشرك بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشدداً من بشره هو الأفصح وبفتح الياء وضم الشين مخففاً من بشرة وهي لغة تهامة بيحي قال سمي به لأنه حي به الرحيم والعاقر قرأ عمرو حمزة والكسائي وخلف يحي بالإمامة حيث وقع مصدقاً نصب على الحال أي مؤمنا بكلمة من الله يعني عيسى عليه السلام أي بكلمة كائنة من الله بأن قال له كن من غير أب فكان فوقع عليه اسم الكلمة وكان يحيى أول من آمن بعيسى وصدقه وكان أسن من عيسى بستة أشهر وقيل صدقه وهو في بطن أمه فكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد ما في بطن يسجد لما في بطنك تحية له وكان ابن الخالة كما تقدم تنفع كده مستقيمة كده وكان ابناء الخالة كما تقدم ثم قتل يحيا قبل رفع عيسى عليهما السلام بسنة ونصف وله نيف وثلاثون سنة ونبئ صغيرا وكان عيسى قد حرم نكاح بنت الأخت وكان لهرودس وهو الحاكم على بني إسرائيل بنت أخن وأراد أن يتزوج كما هو جائز في ملة اليهود فنهو يحيى عن ذلك فأمر بذبح يحيى فذبح وضع رأسه بين يديه فكان الرأس يتكلم ويقول لا تحل لك واستمر غلال دمه حتى بعث الله عليهم ملكا من جهة المشرق يقال له حرودس أو حردوس فقتل منهم على دم يحيى سبعين ألفا إلى أن سكن دمه وقبره عند قبر والدي على الخلاف المتقدم وبين وفاة والهجرة الشريفة الإسلامية خمس مائة ونحو ست وتسعين سنة وسيدا هو من هو ساد قومه ويحيى ساد قومه والناس في أنه لم يرتكب سيئة القط وحصورا ممتنعا من الوطء مع القدرة عليه وليس كما قال بعضهم إنه كان هيوبا أو لا ذكر له لأن هذه نقيصة وعيب لا تليق بالأنبياء وانما معناه انه معصوم من الذنوب لا ياتيها كانه حصر عنها ونبيا من الصالحين فلما بشر به قال زكريا ربي انني كيف يكون لي غلام وقد بلغني اي نالني واثر في الكبر وكان ابن عشرين ومائة سنه وقيل غير ذلك وامراه عاقر قال عقيم لا تلد وكانت بنت ثمان وتسعين سنه وقول زكريا لم يكن شكا في وعد الله إنما شك في كيفيته أي كيف ذلك يجعلني أنا ومرأة كيف ذلك يجعلني أنا ومرأة شابين أم يرزقنا ولدا على الكبر منا أم يرزقني من امرأة أخرى فقال مستفهما لا شكا قال كذلك أي مثل ذلك الفعل أو مثل ذلك الفعل وهو خلق الولد بين الفاني والعاقل الله يفعل ما يشاء من خلق الولد بين هري بين هريمين وغيره قال وهنا يفكك كذلك الله يفعل ما يشاء كذلك الكاف تشبيه ذلك اسم إشارة عائد على المذكور في هذه الحديث بالخصوص ويفعل ما يشاء أوسع كذلك مثل هذا يفعل الله عز وجل ما يشاء قال زكريا رب اجعل لي آية علامة على وجود الحمل لأزيد في الشق والعبادة وتقدم اختلاف القراء في لي آية. قال آياتك ألا تكلم الناس أي تنتني عن كلامهم ثلاثة أيام إلا رمزة إشارة اعتقل لسانه عما سوى ذكر الله وكانت إشارته بالإصبع المسبحة وأصل الرمز التحرك واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي وهو من زوال الشمس إلى غروبها والإذكار وهو من طبع الفجر الثاني إلى الضحى أي في وقتينهما وإذ قالت الملائكة يعني جبريل عليه السلام يا مريم إن الله اصطفاك اختارك وطهرك من مسيس الرجال والحيد والنفاس وكانت لا تحيب أصطفاك على نساء العالمين عالمي زمانها لولادتها بلا مس يا مريم مقنوتي هو هذا, هذا التقييد عالمي زمانها هذا التقييد يعني غير لازم غير لازم ان وقع الخلاف في يعني إن وقع الخلاف مثلا بين مريم وخديجة عليهم السلام عليها السلام ورضي الله عن خديجة أم المؤمنين ولكن هو في الآخر في شيء معين في الاصطفاء هنا يعلل به فمش محتاج أنه يقيد هذا التقييد شبه التقييد اللي بيقال فيه واني فضلتكم على العالمين يا مريم وكنوتي قال أطيعي وأطيعي القيامة لربك في الصلاة فقامت حتى ورمت قدمها وسالت قيحا وسجودي وركعي إنما قدم السجود على الركوع لأن الواو ليست للترتيب مع الراكعين أي صلي جماعة ولم يقل الراكعات لعموم الراكعين الرجال والنساء لعموم الراكعين الرجال والنساء ذلك أي المذكور من أمر زكريا ويحيى ومريم وعيسى من انباء الغيب نوحيه إليك نلقيه إليك وما كنت يا محمد لديهم أي عندهم قر حمزة ويعقوب بضم الهاء وقرى ابن كثير أبو جعفر ورش لديهم إذ بضم الميم وصلتها بواو وكذا شبه حيث وقع واختلف عن قلون. إذ يلقون أقلامهم أي سهامهم في الماء الاختراع وسمي القلم لأنه يقلم كالظفر أيهم يكفّل مريم؟ قال يحضنها ويربيها وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها. إذ قالت يقول إذ أي وذكر إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. قرأ حمزة الكسائي يبشرك بفتح ياء وضم شين مخففاً والباقيون بضم ياء وفتح الباء وكسر الشين مشددة. بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وقول ابن مريم إعلام لها أنها تلد من غير أب فلا ينسب إلا لأمه والمسيح لقب لعيسى معناه الصديق وقيل معناه بالعبرانية المبارك وقيل غير ذلك وجيها ذا جاه وقدر في الدنيا بالنبوة والتقديم على الناس والآخرة بالشفاعة وارتفاع درجاته في الجنة ومن المقربين بارتفاعه إلى السماء وصحبته الملائكة ويكلم الناس في المهدي قال صغيرا قبل وقت الكلام معجزة وكهلا بعد نزوله من السماء بالوحي للرسالة كما سيأتي عند ذكر رفعه إلى السماء فالطفل من لم يميز والمميز من بلغ سبعا والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ والمراهق من قارب البلوغة وهنا بيذكر مسميات المراحل العمرية والشاب والفتى منه إلى الثلاثين يعني من البلوغ إلى الثلاثين والكهل من تجاوز الثلاثين إلى الخمسين وقارب الشيبة من اكتهل النبت قارب اليبسة وحال الكهولة التي يستحكم فيها العقل ويستنبأ فيها الأنبياء والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم هرم يقصد بعد السبعين ومن الصالحين أي هو من العباد هو من العباد الصالحين قالت ربي سيدي تقوله لجبريل عليه السلام أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر زوج قالت تعجبا إذ لم تكن جرت العادة بأن يولد ولد لا أب له قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا قال أراد كون شيء فإنما يقول له كن فيكون كما يريد قرأ عاصم وحمزة والكسي وخلف وابن عامر وروح عن يعقوب يشاء إذا بتحقيق لمزتين والباقون بتحقيق الأولى وتسيل الثانية وهي أن تبدل واوا خالصة مكسورة وقرأ ابن عامل فيكون بنصب النون والباقون بالرفع وتقدم توجيه قراءة في سورة البقرة عند قوله تعالى فإنما يقول له كن فيكون ويعلم الكتاب أي الخط ليه هنا بيفصل الكتاب بالخط هذا قول في تفسيرها مشهور لماذا تفسير الكتاب هنا بالخط ولم يفسره بما يتبادر إذن هو يكون كتاب من الكتب السماوية وإن الكتاب يكون الكتاب التوراة مثلا يعلم عيسى الكتابة يكون التوراة مثلاً ليه ليفسروا بالخط للمغايرة نعم للمغايرة لذكر التوراتي بعدها نعم وإن كانت الكتاب أيضاً بتفصل وانا في قول آخر أنها تفصل به التوراة من باب العطف يعني عطف الأوصاف عطف على ويعلموا بالخط قرأ نافع وأبو جعفر وعاصم ويعقوب ويعلمه بليأتي لقوله تعالى كذلك الله يخلق ما يشاء وقرأ الباقون بن على التعظيم يعني ونعلمه لقوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نحي إليك قال والحكمة العلم والفقه والتوراة والإنجيل علمه الله التوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل قال وكان أول أنبياء بني إسرائيل يوسف وأخرهم عيسى عليهما السلام إزاي بالأول أنبياء بني إسرائيل يوسف لأن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام فأول أنبياءهم أول أنبياء بني إسرائيل أبناء يعقوب يكون يوسف قال وآخرهم عيسى عليهما السلام فلما بعث قال أن أي إني قال أني ورسولي بني إسرائيل أني قد جئتكم قال أني أي ذي قد جئتكم بآية علامة من ربكم على صدق فلما قال ذلك لبني إسرائيل قال ما هي قال أني قرأ نافع أبو جعفر بكسر ألف على الاستئناف أي قال اني أخلقه وقرأ الباقون بالفتح على معنى باني أخلقه وقرأة الكوفيين وابن عامر بإسكان الياء والمدنيين والبصريين وابن كثير بفتحها أخلق لكم أي أشكل شيئا من الطين كهيئتي كصورة الطير. قرأ أبو جعفر بخلاف عنه كهيئتي بتسهيل الهمزة وعنه وجه آخر كهيئتي بتجديد الياء بغير همز وقرأ أيضا الطائر بألف بعد الطاء. فأنفق فيه أي في الشيء المشكل فيكون أي فيصير طيرا قرأ فروانة طيرا بالي وسأب الجعفر أنزل الطيري وطيرا وطير بخلاف عنه فمن قرأ طيرا على الجمع أي طيرا كثير ومن قرأ طيرا على الإفراد لأنه لم يخلق سوى الخفاش وإنما خص الخفاش لأنه أكبر الطير خلقا لأن لا سدين وأسناناً وطحيد وتضحك وترضع ولداً وتبول كما تبول ذوات الأربعة. طبعاً هذا وجه في تفسير قراءة الإفراد. هذا وجه وفي غير يعني هنا في تفسير قراءة الإفراد. بإذن الله. وأبرئ أيش في؟ الأكماه هو الذي ولد أعمى والأبرص هو الذي به وضوح. وخص بالذكر لأنهما داروا أعياء لأنه بعث زمن الطبي وكان يداويهم بالدعاء بشرط الإيمان قالوا أبرأ في يوم واحد خمسين ألفا ووحي الموتى يقول أحيى أربعة أنفس عازر وابن العجوز وابنة العشار وسامى ابن نوح فأما عازر فكان صديقا له فانطلق إلى قبره فدعا الله فخرج من قبره وبقي وولد له وأما ابن العجوز مرت به ميتا على عيسى على سريل يحمل فدع الله فجلس على سريره ونزل عن أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل سريره على عنقه ورجع إلى أهله وبقي ولد له وأما ابنة العشار كان رجلا يأخذ العشورة ماتت له بنت بالأمس فدع الله عز وجل فأحياها فبقيت وولد لها وأما سم بن نوح فإن عيسى أتى قبره فدع باسم الله الأعظم فخرج من قبري وقد شبى نصف رأسه خوفا من قيام الساعة ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان فقال قد قامت القيامة قال لا ولكن دعوتك بسم الله الأعظم ثم قال له موت، قال بشرط أن يعيذني الله من سكرات الموت فدع الله ففعل بإذن الله كررها لنفيه توهم الألوهية فيه وأنبئكم أخبركم بما تأكلون مما لم أعاينه وما تدخرون أي تخبئون في بيوتكم كان يخبر الشخص بما أكل قبله وبما يأكل بعده ويخبر الصبيان وهو في المكتب بما يصنع أهلهم وبما يأكلون إن في ذلك الذي ذكرت لآية لكم إن كنتم مؤمنين موفقين للإيمان ومصدقا قول موفقين للإيمان يقصد هذا باعتبار ما يقع منهم إذا آمنوا بذلك إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا قال حال معطوف على بآية أي جئتكم بآية وجئتكم مصدقا لما بين يدي لما تقدمني من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم من اللحوم والشحوم في التوراة وجئتكم بآية من ربكم كررها تاكيدا فاتقوا الله لما جئتكم به وأطيعون وأطيعوني قال فيما ادعوكم إليه قرأ يعقوب اطيعوني بإذنة الياء بعد أنون إن الله ربي وربكم فاعبدوه قال هذه الجملة هي الآية التي جاءهم بها